أي يقول للناس الحق من ربكم وفي إعرابه وجهان أحدهما أن الحق مبتدا والجار والمجرور خبره أي الحق الذي جئتكم به في هذا القرآن العظيم المتضمن لدين الإسلام كائن مبدأه من ربكم جل وعلا فليس من وحي الشيطان ولا من افتراء الكهنة ولا من أساطير الأولين ولا غير ذلك بل هو من خالقكم جل وعلا الذي تلزمكم طاعته وتوحيده ولا يأتي من لدنه إلا الحق الشامل للصدق في الأخبار والعدل في الأحكام فلا حق إلا منه جل وعلا الوجه الثاني أنه خبر مبتدا محذوف أي هذا الذي جئتكم به الحق وهذا الذي ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة ذكره ايضا في مواضع أخر كقوله في سورة البقرة الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقوله في آل عمران الحق من ربك فلا تكن من الممترين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي التخيير بين الكفر والإيمان ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية التهديد والتخويف أنه أتبع ذلك بقوله إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويف إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا العذاب الأليم وهذا واضح كما ترى وقوله في هذه الآية الكريمة أعتدنا أصله من الاعتاد، والتاء فيه أصلية وليست مبدلة من دال على الأصح ومنه العتاد بمعنى العدة للشيء ومعنى اعتدنا أرصدنا وأعددنا والمراد بالظالمين هنا الكفار بدليل قوله قبله ومن شاء فليكفر وقد قدمنا كثرة إطلاق الظلم على الكفر في القرآن كقوله إن الشرك لظلم عظيم وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ونحو ذلك من الآيات وقد قدمنا أن الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله ومن أعظم ذلك وضع العبادة في مخلوق وقد جاء في القرآن إطلاق الظلم على النقص في قوله ولم تظلم منه شيئا وأصل معنى مادة الظلم هو ما ذكرنا من وضع الشيء في غير موضعه ولأجل ذلك قيل للذي يضرب اللبن قبل أن يروب ظالم لوضعه ضرب لبنه في غير موضعه لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. ومن هذا المعنى قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم؟ فقوله ظلمت لكم سقائي أي ضربته لكم قبل أن يروب ومنه قول الآخر في سقاء له ظلمة بنحو ذلك وصاحب صدق لم تربني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر وفي لغز الحريري في مقاماته في الذي يضرب لبنه قبل أن يروب قال أيجوز أن يكون الحاكم ظالما قال نعم إذا كان عالما ومن ذلك ايضا قولهم للأرض التي حفر فيها وليست محل حفر في السابق أرض مظلومة ومنه قول نابغة ذبيان إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي وما زعمه بعضهم من أن المظلومة في البيت هي التي ظلمها المطر بتخلفه عنها وقت إبانه المعتاد غير صواب والصواب هو ما ذكرنا إن شاء الله تعالى ولأجل ما ذكرنا قالوا للتراب المخرج من القبر عند حفره ظليم يعني مظلوم لأنه حفر في غير محل الحفر المعتاد ومنه قول الشاعر يصف رجلا مات ودفن فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها وقوله أحاط بهم أي أحدق بهم من كل جانب وقوله سرادقها أصل السرادق واحد السرادقات التي تمد فوق صحن الدار وكل بيت من كرسف فهو سرادق والكرسف القطن ومنه قول رؤبه أو الكذاب الحرمازي يا حكم بن المنذر بن الجعرود سرادق المجد عليك ممدود وبيت مسردق أي مجعول له سرادق ومنه قول سلامة بن جندل يذكر أب ويز وقتله للنعمان بالمنذر تحت أرجل الفيلة هو المدخل النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق هذا هو أصل معنى السرادق في اللغة ويطلق أيضا في اللغة على الحجرة التي حول الفسطاط وأما المراد بالسرادق في الآية الكريمة ففيه للعلماء أقوال مرجعها إلى شيء واحد وهو إحداق النار بهم من كل جانب فمن العلماء من يقول سرادقها أي سورها قاله ابن الأعرابي وغيره ومنهم من يقول سرادقها سور من نار وهو مروي عن ابن عباس ومنهم من يقول سرادقها عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار كالحظيره قاله الكلبي ومنهم من يقول هو دخان يحيط بهم وهو المذكور في المرسلات في قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب والواقعة في قوله وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ومنهم من يقول هو البحر المحيط بالدنيا وروى يعلى بن اميه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البحر هو جهنم ثم تلا نارا احاط بهم سرادقها ثم قال والله لا ادخلها ابدا ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطره ذكره الماوردي وروى ابن المبارك من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر كذب. كل جدار مسيرة أربعين سنة وأخرجه أبو عيسى الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح غريب انتهى من القرطبي وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن جرير وابو يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان وابو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه وابن أبي الدنيا قاله صاحب الدر المنثور وتبعه الشوكاني وحديث يعلى بن أمية رواه أيضا ابن جرير في تفسيره قال الشوكاني ورواه أحمد والبخاري وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ورواه صاحب الدر المنثور عن البخاري في تاريخه وأحمد وابن أب الدنيا وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي وعلى كل حال فمعنى الآية الكريمة أن النار محيطة بهم من كل جانب كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وقال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم حسبنا ما مضى في هذا اللقاء وسوف نستكمل تفسير بقية الآية إن شاء الله في لقائنا القادم